ان تكن اثنين فلهما مثل توان مما كرم وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الأنعان إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيب وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعارهم والحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فتقالد ولا يجرمن